بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارض تعرض ا ل م ل ا ئ ك والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبت صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال ك ا ل ع ن ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يوث المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و أ خ ي ه وتصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها نظر نزاعت للشوى تدعو من أفضل فجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا للمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أ م و ا ل ه م حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعزهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرهون فما للذين كفروا بذلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أ ي ق م ع كل امرئ منهم أ ن يدخل ج ن ة نعيم كلا انا خلقناهم برب المشارف انا ل م لقادرون على أ ن ن ب د ل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم يوم يخرجون من ا ل أ ه د ا ف سراعا ك أ ن ه م الى نصبه يوفقون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون